Qul innan ihadani Rabbii ila cirat muistqim dinam qiyan mina ta Ibrahimani fau wa ma kan min al mushrikin Qul innan salati wa nusuki wa ma mati lil lahi Rabb لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات وأبدي لكم حقيقة سروري البالغ لتجدد هذه اللقاءات وأسأل الله هل لا يحرمكم أولا عظيم الأجر وجليل الثواب.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 نحن وأيها الأحبة الكرام في كل حلقة نتكلم عن إحدى القوارير من الأولات أعني من صحابيات رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن أطلقنا على هذا البرنامج القوارير أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشه رضي الله تعالى عنه وهو كان حسن الصوت بالحداء يعني بإلقاء الشعر ملحنا فكان يحدو بالإبل يوما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والابل قد وضعت عليها الهوادج جمع هودج وفيه النساء وهم قادمون من سفر فجعلت الإبل تسرع والهوادج تهتز فقال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير قوارير يعني رفقا بالنساء فمن هذا اقتبسنا اسم هذا البرنامج تكلمنا فيما سبق في سيرة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام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 وقال سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فبين الله تعالى أنه لا يجوز إنكاح المشركين أني أزوج ابنتي ولا يجوز أني أنا أنكح من المشركين أتزوج من المشركين إلا ما استثنى الله عز وجل اليهود والنصارى فقط أما غيرهم فلا يجوز الزواج منهم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 جاء يقاتلني شوف شدة التعصب لآباءه وأجداده دين آباءه وأجداده مع أنه يحب زوجته ولك الشرف يا يا أخي أن تكون زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كل هذا لم يهمه لما رأى أن يعني شرف آباءه وأجداده ودين آباءه شوف شدة التعصب أحيانا كيف تفسد على الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأسراء قسمهم إلى قسمين من كان منهم يعرف القراءة والكتابة قال له علم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ونطلقك شوف حرص الإسلام على على العلم وعلى تطوير الذات أيضا إن شاء الله عندي حلقة عن المرأة وتطوير ذاتها النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يرتقي بالمجتمع ليس فقط المجتمع أكل وشرب وجهاد وصلاة وصوم لا أريد أني أرتقي بالتعليم أرتقي بتطوير الناس الذين عندي فالآن يعني ما عنده معلمين فكان يقول إذا أنت تعرف تقرأ وتكتب تعال علم عشرة عندنا القراءة والكتابة ونطلقك أما الذي ما يعرف القراءة والكتابة ممكن يساعدنا في هذا فيجب على أهله أن يرسلوا مالا لأجل أن يفتدوا وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحسنوا إلى الأسرع أحسنوا إليهم يقول أخو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يقول والله لقد أسرت أنا من ضمن الأسرع في بدر يقول وكانت أمي ذات مال فعلا أم التاجرة حتى إنها لما قيل لها افتدي ولدك سألت قالت كم بلغ أعظم فداء دفع في أسير قالوا لها والله أربعة آلاف درهم قالت أنا أدفع خمسة آلاف من شدة يعني عزها وكثرة مالها فيقول أخو مصعب بن عمير يقول كنت أجلس معهم فإذا جاءهم خبز وتمر طبعا التمر أحسن من الخبز الخبز يجدونه في أي مكان التمر يعتبر بالنسبة لهم يعني حاجة ضرورية لأنه غالي الثمن وكل المناطق حول المدينة تأتي تشتري من المدينة فهو له قيمته عندهم مكة ما فيها تمر يأتون يشترون من المدينة فيقول فإذا جاءهم خبز وتمر ألقوا إلي التمر كله أأكله وأعطوني شيء من الخبز وأكلوا الخبز الناشف فأستحي أقول طيب خذوا شوي تمر، أنتم الآن أنتم الحراس علي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 وتكلمت قالت أثم رسول الله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فإذا هي يشبه صوتها صوت خديجة فقال اللهم هالة هالة أكيد أنها هالة أخت خديجة هالة هالة هالة, هالة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى خديجة لما سمع صوتا يشبه صوت خديجة ولم ينفعه أحد بماله وقلبه وعقله كل شيء مثل خديجة صارت له أما وزوجة ووزيرا ومستشارا وهي التي لما جاء قال زملوني زملوني أخذته ذهبت به إلى ورقة ابنها خديجة تسوى شيئا عنده صلى الله عليه وسلم وماتت وهذه أكبر بنت عندها وهو عليه الصلاة والسلام حضر زواجها قبل سنين ولم يرها منذ سنين لأنه هاجر إلى المدينة من سنتين ولم ير ابنته ولم تره ولا في اتصالات بينهم ولا رسائل فلما رأى القلادة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 فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة بكى جعل يمسح صلى الله عليه وسلم دمعه وينظر إلى القلادة طبعا الناس ما يدرون ليش يبكي ما الصحابة ما يدرون هذه القلادة لها قصة فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم إذا تشاءون يعني يعني هذه مسكينة فقيرة ومبتلاة هناك إن شئتم أطلقتم لها أسيرها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 ثم جاء إلى زينب قال إن أباكي أنا وعدتها نرسلك إليه في المدينة طبعا هي تودا تذهب إلى المدينة عند أبيها وأخواتها يعني جلوسها في مكة ليس له معنى إلا وجود زوجها وزوجها معرض ويسافر إلى الشام في تجارات ويسافر مع قريش وحارب يعني رجل لا يتقبل منها النصيحة ليش أبقى معك فقال سأرسلك إلى هناك والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة ورجلا آخر وقيل أرسل زيد بن حارثه ورجلا معه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 طبعا ستضرب مشوار من مكة إلى المدينة يعني قرابة الخمسمائة كيلو هذا اليوم خمسمائة كيلو عبر الطرق المسفلتة فما بالك بهم هم يصعد بهم جبل ويهبط بهم واد وطرق موحشة فالشاهد أنه خرج بها لما كان قريبا من مكة قبل ما يصل إلى الموطن الذي اتفق مع الصحابة عليه خرج إليه مجموعة من قريش قالوا كيف أن تذهب بها أبوها يقتلنا ثم تذهب بابنتها هكذا في وضح النهار والله لا تذهب ثم أقبلها بار بن الأسود واحد من من قريش أقبل يخوفها بالرمح وهي على البعير ففزعت منه وأسقطت حملها حملها الذي كان في بطنها انطلق منها الدم سقط الحمل فأخو زوجها لما رأى ذلك بطل أخذ البعير وذهب به جانبا وأخرج كنانة السهام ونثرها بين يدي عشرين سهما وهم أمامه قال والله يا قريش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 فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر خرجت زينب أطلت من نافذة المسجد قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع يعني أجرته هو في جواري هو في ذمتي وفي حمايتي ما حد يقتله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس قال هذه بنتي زينب والله إني ما علمت بذلك ترى ليس اتفاق بيني وبينها ما علمت بذلك والمؤمنون يسعى بذمته ما ممكن أي واحد من المؤمنين حتى لو امرأة يجير أحدا نقبل جواره ف.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 يعني يخصون بالمسلم بتعذيبه كأنه يعملون حيوان فأين يعني نحن من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسرة والله صحيح يعني أنا أتألم كألمك حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني استوصوا بالأسرة خيراً ويوصي بهم أن يحسن إليهم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم لكن اليوم ما يقع من التعامل حقيقة عدد من الناس وللأسف حقيقة ليس فقط في يعني كوانتنامو ولا, ولا مثلا سجون إسرائيل لإخواننا الفلسطينيين بل أن القلب يتقطع مع الأسف على بعض الدول العربية والإسلامية التي ربما لا تتعامل مع سجنائها حتى لو كانوا مجرمين حقيقيين من حقه أن يسجن في في مكان يصلح للآدميين أن يقدم إليه طعام يصلح للآدميين يقدم إليه لباس يصلح للآدميين معيشة تهوية طبيب يعني أنت تتعامل مع ادمي ربما لو لو يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ادخل امراه الى النار في هره حبستها وادخل امراه الى الجنه في كلب سقطه. لاحظ يعني فما بالك في ادمي يا اخي تحسن اليه فانا على ايدك في هذا واقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذبون ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل برئ مسلم بغير حق هذا إذا وصل إلى مرحلة قتلها أو أو إزهاق روحها ونسأل الله تعالى نيهدي الجميع نسال الله تعالى نيهدي الجميع هاي من سعد ذكرت في قصة زينة ترى يلا اسمعك كرفع صوتك ذكرت في قصة زينة برضه الله عنها آها صورة جميلة من من من حرص المرأة المسلمة على صيانة زوجها وسنت نعم. العناية به و إصلاحه حقيقة هذه هذه نقطة جميلة يعني فعلا زينة بأخي تشعر أنها تحب زوجها حب حتى حقيقي يعني حتى, حتى وهو كافر يعني ذهب ليقاتل أبيها أي أحسنت سبحان الله أحسنت ذهب ليقاتل أبيها ومع ذلك انظر للحب اللي في قلبها بالمقابل انظر للتعصب من زوجها تعصب و زوج بنته وحتى وهو كافر ومع ذلك يعني ما أخذ حب إنه يأخذ الموضوع يعني بروية أو إنه تفضل إنه يتعصب الأباء وأجداده وقاتل يعني أبو زوجته هل في صور سلطان من التعصب تشبه هذا اليوم؟ الكثير.مثل.كثير كثير، تع أولها تعصب أول القبلي. طيب. ها. في كل مكان يعني وفي كل ال... يعني حتى في الرياضة صار فيه تعصب قبل أصلا في تعصب رياضي ويفرق بين يعني يمكن الشخص وأخوه ربما فسدت فيه. النفوس صار مشاكل صار مشاكل عشان صار. فريقه ابناء القبيلة الوحدة وابناء الأمومة والإخوان في البيت الواحد يصير بينهم خلافات ويعني مناحر من أجل تعصب الرياضي أو تعصب الفنان معين أو تعصب العيشهي شيء يعني أصلاً ل... التيني عفوا المسألة <تصفيق> بحد ذاتها هتافة ما بالك يدخلون فيها تعصب أحسنت تعصب الديني ايش تعني المذاهب يا شيح وهذا حنبلي هذا كذا هذا كذا شافعي هذا مالكي ف... هذا أحسنت هم... ها يا مساعد للأسف يا دكتور أصبح الآن في قنوات تدعم التعصب كيف يعني أنا ما تثير أي نعم تثير في مسابقات أصبحت يعني يعني تشجع على التعصب وسباقات ربما في الشعر, الشعر ربما في الإبل, الأبل وغيرها وتثير بين الناس هالتعصب المشكلة أنها وصلت حتى إلى الأطفال الصغار يعني أحيانا الأطفال في الابتدائية أعمارهم أبو ثمان سنوات تسعة سنوات ويتعصبون مثل هالمسائل وهذه قضية حقيقة أنا لن أتكلم عن التعصب القبلي ربما أنه موجود ربما في الخليج وما حوله أكثر من وجوده في في دول أخرى لكن كذلك التعصب المذهبي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 فإن أمه ذات مال بنطلع من وراه فلوس فقال أخوه يربط قال هذه وصيتك بي الآن أن أخوك تقول قال إنه أخي دونك هذا أخوي ما هو أنت أنت تعبد الله والعزة لست أخي هذا أخي المسلم الم الثاني شوف هل الرابطة الدينية هاي تركي الشيخ بعيدا عن التعصب ما حكم تزوج من مسلم من كافرة إلى مسلم أو العكس أحسنت هذا سؤال جيد حقيقة وهو أيضا بعيدا عن التعصب مثل ما ذكرت ولم يبقى معنا لنصف دقيقة المشكلة وهو قضية كبرى يعني فعلا تزوج المسلمة من الكافر طبعا ذكرت أنا في البداية الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا بعصام الكواثر وقال والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم أباح الله تعالى المحصنات من الذين أُوتوا الكتاب إذا إن لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا إلا إذا كانت إيش كتابية. كتابية إما نصرانية وإما يهودية حتى لو كانت يعني لو جاء إنسان وقال يا أخي بس أهل الكتاب الآن غيروا وبدلوا نقول حتى لو غيروا بد ما دام أنها تقول إنها نصرانية وإنها تطيع الإنجيل حتى لو كان الإنجيل محرفا فهم هم النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإنجيل والتوراة محرفة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن في ذلك الحين يقول يجوز تتزوجوا منهم وهم قد حرفوا من ذلك الوقت فيجوز الزواج من هيذا كانت محصنة أقصد محصنة يعني في حال بقائها معك لا تزني وإلا لو جاء إنسان وقال يا شيخ ما في واحدة بكر الآن أجدها بتزوج مثلا في كذا من البلدان يعني مثلا لو ذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو في الغالب بيتزوج فتاة عمرها عشرون سنة لن يجدها بكرا نقول ليس هذا المقصود بالإحصان المقصود بالإحصان ألا تكون امرأة بغي كل من جاء وقع عليها بالفاحشة أو عندها ثلاثة أربعة بوي فренд وتأتي أن رقم خمسة تقول أنا سأتزوجك لكن سأعقد عليك العقد الشرعي لا هذا لا يجوز أما نكاح المسلمة للكافر هذا لا يجوز شرعا حتى لو كان يهوديا نصرانيا الله سبحانه وتعالى يقول ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقول سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن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 أنا ودي أستمع إلى سئلتكم زيادة لكن وقتنا انتهى فإن شاء الله تعالى نكمل معكم في حلقة قادمة أشكركم يا شباب الله يجزاكم خير ويحفظكم ووفقكم وأشكركم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقرأ على استماعكم وإنصاتكم وأسأل الله أن نكون قدمنا لكم إن شاء الله ما فيه النفع والخير والله أعلم وصلى الله وسلم